بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه امراه في تفسير الكريم الرحمن للشيخ الشعري رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى والصفه نعم نعم تفضل الله فهذه الى اقرار ترتيجين احمد السبيل ورحمة الله تعالى من تقول الزي العنف الرجال ويجب استفقى موزة بالطوم فكل نظر بمصاكى حجرة فمن انفجرة منه المدى عشر قد علم كل من رب هذه الماده ف الالف تدل على الطلب استفقى استهدى استنصر يعني طلب الهدايه طلب النصره طلب السقيه نعم فاتفق يعني طلب له موسى عليه السلام ان يسقيهم ماء يشربون منه نعم فطلبوا من الملك يا رسول الحجر ان حجر مخصوص من جبل ويهم مشورين فكانت لهم في السنه 10 سعيده معرض للمن من الله سبحانه وتعالى عليهم الله عز وجل رزقهم هذا الرزق الوفير فطلبوا السقيا فأمره الله سبحانه وتعالى ان يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا لكل قبيل عين وهذه من منة الله عليهم سبحانه وتعالى فالعلم حوله منهم مشاركوا أي نحيطون كلهم يشربونه منه من هذه الأعلم فلا يزاجونه لعظمه بل لا ان في سبيل ولا تعصوا في الارض ايش وهذا المتعين على من رزقه الله عز وجل اي نعمه من النعم الا يستعمل هذه النعمه في الفساد فاعطاه الله دي نعمه ثم شرط عليه فقال ولا تعص في الارض مفسدين مقابل هذه النعمه ولا نظن ان الله سبحانه يرزقه طيعه أن الله يرزقك ويمنحك ويعطيك ثم يقالبك بأن تصلح في الأرض هل هذا منهج إصلاح أو منهج إفساد؟ منهج إصلاح وعمر يتقرف لعقول السليم الآن حينما يعطيك مثلا مالا وأقول هذا المال لكن اشتري منفقة لأولادك طعاما واشرابا لك ولأولادك ولا تشتري دخانا فإذا اشتريت به دخانا فإنك لا تستحق هذه النعمة بعد ذلك لا تستحق هذا العطاء وتكون مسجدا لأنك ضررت نفسك ومن تعول ثم إنه ليس هذا جزاء من أعطاك هذه النعمة ولهذا قال العلماء بأن الشكر يعني على النعم ينبني على ثلاثة أمور الأول أنت يعترف الانسان بان مصدر هذه النعمه هو الله سبحانه وتعالى بقلبه يعترف بقلبه ان مصدر هذه النعمه من الله وانه ما بكم من نعمه الا منه سبحانه وتعالى الامر الثاني التحدث بها باللسان يبقى الشكر بالقلب ثم الشكر باللسان الحمد لله إذا رزق الإنسان نعمة يحمد الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث أن يطرف هذه النعمة في مرضاه الله سبحانه وتعالى وهو شكر الجوارح اعملوا آل داود شكرا إذا الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح بالثلاثة فالله سبحانه من على بني اسرائيل هذه المنه ثم قال ولا تعثوا في الارض مفسدين لا تستعمل هذه النعمه ولا يكون جزاء هذه النعمه انكم تكفرون بالله وهذه مساله مهمه اخوان اذا اعطاك الله بسطه في الرزق فلا تصرف هذا الرزق في الماضي عاصي ولا في مصاخه الله واذا اعطاك الله بسطه في الجد والصحه فلا تستعمل هذه الصحه في معاصي في المعاصي استغفر بالله سبحانه وتعالى وإلى اعطاك الله علما فلا تفسد بهذا العلم ولا تتعالى به على الناس بل لا بد ان تستفيد من العلم انت اولا من الخشية والتطبيق على نفسك قبل الناس ووعظ نفسك قبل ان تقوم واعظا في الناس كل نعم يؤتها العبد لا بد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه ولهذا سليمان عليه السلام لما أعطاه الله به قال ماذا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما رزقه الله هذه نعم وأعلى نعمة النبوه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه ويقول افلا أكون عبدا شكورا وذو قرنين لما رزقه الله عز وجل هذا كله الموت العظيم لما رزقه الله إياه وسئل عن هؤلاء المفسدين ماذا نصنع معهم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ المغرب الشمس وجدت تغرب في عين حميئة وجد عندها قوما قلنا يا القرنين إما أن تعذب واما أن تتخذ فيهم حسنا قال أن من ظلم فسوف نعذبه ثم يرضوا ربي ويعذبوا عذابا مكر واما من امن وعمل صالحا فله جزاء عن خضره يبقى هذا منهج رباني وقال في موضع اخر قال فما اتني الله ما في ربي خير وساءوني لقوة فوكل الامر الى الله سبحانه وتعالى فالعبد اذا انعم الله عليه نعمه يبدا ان يعترف بها وانها من عند الله وان يصرف في طاعه الله سبحانه وتعالى إنما الإنسان يتعالى بهذه النعمة تكون نقمة في حقه تكون نقمة ولو كانت علما شرعيا قد يحفظ انسان القرآن لكن يستعمله بالقراءات العشق لكن يستعمل في المعاصر يقربه في به على عباد الله ليس هما آته الله القرآن لأنه سيعذب بالقرآن أو رجل أعطاه الله العلم فيتطاول به على الناس ويحتقر الناس ويقلل من شأن الآخرين بحسب هذا العلم الذي عنده وكانه عالم الكون ليس عالم البلدة عالم الكون وأن الله سبحانه يوصي إليه بالفهم الثاقب دون غير فهذا هو ما أتىه الله العلم وأنتم تعلمون جيدا الحديث الخطير في عند مسلم في أول من تصعر بهم النار عالم ومقاتل ومنفر مقاتل قاتل حتى قتل ورجل أتاه الله القرآن فعلمه وعلمه وآخر ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا أنفق ومع ذلك أول من صعب النبي لأن هؤلاء جميعا ما صرفوا هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تعتوا في الأرض من السبيل أما إذا سخر الإنسان هذه النعمة ما يرضي الله سبحانه وتعالى بارك الله فيه له فيها وزاد نعم قلت الأرض من من نظرنا وإتاتنا وعدومنا وحدثنا ونصرنا قال أبسلونا الذي هو أدنا بالذي هو قيل إذبطوا الصغر فإن لكم ما سأدتك وضعنا عليهم الذيلة والأسكنة وما تكون لغضب من الله وما يكون من بأنهم الله ذلك لأنهم كانوا يتفهون بآيات الله وتوزلون بالجين لغير خط ذلك من العصر وكانوا يعتدون أيها دقوة في موسى على وجه التفدل بمعن الله واحتضار الأنى لن نصبر على وقعان الواحد أي شيء من الطعام وإن كان كما تقدم على لكنها لا تتبير فنروا لما أجدوا لجنانا من ما تنبت الأرض من طريقها أين باكنا الذي يقوم على ساتنا وقفت بها وهو الخيار وفوهيها أي قلمنا والعجم والفضل معروفه قال أول موسى وتستبدلون الذي هو أجنى وهو الأطعمة المسكورة الذي هو الفيش وهو المن والسلوى هذا حيث لا بخبتكم فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي حسن مضطنوه وجدموها على أعطكم الذي من الضال به عليكم وهو قيل الأطعمة وأشرفها سبيتم الحقود به بدلاً ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على كل في سعودهم واحتقالين بأوامر أي جامل جادانهم في جنس عملهم مطار وطلبت عليهم الدليل الذي يشاند على الرابع الدليل في بالقلوبين فلن تكن أنفسهم عظيظة ولا أداء همم عالية بل أنفسهم أنفس بشينة وإمنون والدعاء بالنمو الكبير وهو ايضا ذكر غنيمه الذي طلع بها وحال ابدعو في وضعوا لي في ذهبه وبذلك حاله حاله اعوذ بالله سبحان الله تبارك الله الله سبحانه يعطي هذه النعمة من يختص يختص يختصه الله به والا الفوم والعجل والبصل هذا لكل البشر موجود عندهم الله من عليكم بهذا واصفقكم بهذا ولكنهم قالوا ادعوا لربك ان يخرج لنا ربك ينخل مما تنبت الارض من بقليه وقصيئها وفوميه وعلفيه وبصلات جمعوا بين الاحتقار لهذه النعم وبين قله الصبر فارادوا غير هذه الاشياء التي يحسدهم عليها الناس فكان الجزاء من جنس العمل أن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة لا كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب النبي كانوا شاكرين لله سبحانه على الصراء في الصراء والضراء يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فيعيش على الطمرة لكل واحد منهم كل واحد ياخذ الطمرة ام ثم يضعها في جيبه اذا شعر بالجوع اخرجه وصبر ولما فتحت لهم الدنيا إذا بهم يعترفون بنعمه الله سبحانه وتعالى عليهم أيضا فيقفون عند هذه النعم ويخشون ان تكون هذه النعم طيبات عجلت لهم في الدنيا كما قال عبد الرحمن بن عوف لما بكى فرك الطعام وقال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجدت لمن وكما حصل أبي هريرة لما قدم له ناس لحماً مشويا فبكى وكما حصل الحديث عند البخاري وكما حصل لأنث والحديث عند البخاري أيضاً لما قدم له الخبز المواقق فبكى فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبروا في الصراء والضراء محمد الله على كل حال ولما فتح الله عليه. أخذوا هذه النعم حذرين أن يضلوا بها وأن يكون هذا الصدراج من الله فصرفوها في نعمة الله ولم ينسوا حق ربهم وقت هذه النعم لكن بني إسرائيل عندهم قلة الصبر هذه والتململ من نعم الله سبحانه وتعالى عليه يعني ما نجحوا في اختبارات كل اختبار يرسمون فيه كم رصبوا في هذه الاختبارات اختبارات حديدة وما نجحوا في اختبار واحد نعم الذي تحقق منه الغرض يائه فان ويحوله الله على الحق المطلق لهم فلفنا كانوا اذا اعرضوا غضبا عليهم فان كانوا يتقون الذين يؤلف يبقى الجزاء من جنس الايه العمل وما ربك بظلام للحبيب يبقى الذي عصاه الله سبحانه من التوفيق او من الخذلان هذه مسألة مهمة اخوان انتبهوا لها الذي يعطيه الله عز وجل من التوفيق او الخذلان للعبد انما هذا يكون بايه انما هذا يكون, يكون بسبب لكن الله الذي يقدر هذا معلوم لكن هذا انما يكون بسبب الهدايه والضلال ذلك الباول التفريق بأنهم, بأنهم البعض للتفسير بأنهم إيه كانوا يكفرون بآيات الله فهذا جزاؤه ويقتلون النبيين في أعظم من هذا الإنسان لو قتل رجلا لا يزال الإنسان في فسحة من دين ما لم يصل دم حرام أطعب الأشياء أن يقتل رجل رجلا هذا لو رجل عادي هذا لو رجل من عموم الناس فما بالكم لو قتل نبيا سبحان الله لو أن هناك قتلوا نبيا هذا النبي الذي استفاه الله سبحانه يقتل هذا من أعظم الجرائم على الإطلاق قد كان هذا في بني إسرائيل شوف أصحاب النبي يحرطون نبيهم صلى الله عليه وسلم بكل شكل طالح يقول يا رسول الله نحرد لنحرك يا رسول الله ويحرط ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله تأتي النباب والثهام فتكون في بند ولا يسرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهلك نحري دون نحرك يا رسول الله نعم وذيما كانوا يأكدون النبيين بضيء الحق وقوموا بضيء الحق زيادة شماعة وإلا من وإلا جميلا معلومة النبي لا تكون وهذا يسمى عند العلماء بالصفة الكاشفة بالصفة الكاشفة والصفة الكاشفة التي لا يكون لها مفهوم يعني مفهوم خلف، فلا ناخذ من الآية مثلا يقتلون النبيين بغير حق يعني أن قتل النبيين بحق جائز وأن الشنع عليهم إنما هي لأنهم قتلوهم بغير حق لا قتل النبيين في حد ذاته شنعة عظيم ولا يمكن أن يكون بحق ابدا فهذه الصفة هنا بغير حق صفة لا مفهومه له ماذا معنى ان اللي يقتل بقى بحق يبقى تبقى ايه؟ بعكس الانسان في من يقتل بحق اللي يقتل في حد الحدود لله ده بحق ولا بغير حق بحق لكن النبي ما في ما بغير حق بحق نعم بغير حق لكن ليه الله نص هذا نص ليكشف فضاعة شمعة ولهذا تسمى صفة كاشفة تكشف الشمعة فقط مثل ما قال الله سبحانه يا أيها ناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم عليكم تتفقوا عبدوا ربكم الذي خلقكم هل معناه أنه لا تعبدوا ربكم الذي لم يخلق إن فيه رب يخلق تعبدوه وفي رب لا يخلق لا هذا لا تعبدون لا ما في رب إلا هو سبحانه وتعالى وكما قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبوا عند هل هالمعنى ان في اله مثلا له برهان على عباده وفي اله ليس له برهان لا إنما كل من عبد الله سبحانه وتعالى ليس عليه برهان هذه سمى الصفة الكاشفة التي تكشف صفة في الشيء لكن لا مفهومة لها يعني ما نأخذون مفهوم مخالف ماذا بمعاصر لأن اخذكوا في عاصر يطور وكيوم يعدلون على عداد الآثة لأن المعاصر الذي وضعه لا ضعه فالنفذة ينشأ عنها النوم الصديق ثم ينشأ عنها النوم الكبير في في في نعم فالمعاصي نحن لا نكثر بالمعاصي ما لم تستحل هذا منه للسنه والجماعة بخلاف الخوارج لكن مع ذلك نقول ايه نخشى على اصحاب المعاصي لان المعاصي بريد للكفر الانسان لا يزال يزني. ويستمرئ الزنا ويكرره حتى ربما يدخله في الاستحلال فيكفر يبقى المعاصي بريد الكفر نحن لا المعاصي لكن نقول نخشى على اصحاب المعاصي ان تسلم هذه المعاصي اصحابها الى الكفر والعياذ بالله ولو كان صغيرا ولو كانت الصغير الصغيره تسلم الى الكبيره والكبيره قد تسلم الى الكفر او البدع المكثره والعياذ بالله فالانسان لا يستهين بالمعاصي ولا بالمعصيه الواحده فما اهلك الله اقواما إلا بالمعاصي قد تكون المعصيه واحده الله عز وجل ذكر عن قوم شعيب التطفيف وذكر عن قوم صالح انهم عقر النار وذكر الله سبحانه عن آدم أنه أكل من الشجر فحرم البقاء في جنة الخلد فالمعاصي ما يستهيذها الإنسان فإذا المعاصي قد تكون بريدا للكفر وتسلم الكفر ما لا نكفر بالمعاصي حد ذاتها ما لم يستحلها الإنسان فإذا استحلها خرج من نعم فأيضا هذا في بيان ارتباط الهداء والضلال بالانسان بفعل الإنسان ذلك بما عصوا وكان يعتدون يبقى يقتلون رياض الله يقتلون النبيين بغير الحق بما عصوا وكان يعتدون ضرب الله عز وجل عليهم الذل والمسكنه نعم في هذه من, من ولا ولم يكونوا ذكورا في على قد تطغرات ما, ما, ما, ما يبين به ما يزيد بني لكل أحد منهم أنهم ليسوا من اهل الصور ومجاد من أهداف ومعادي من أمور إذا كانت هذه حالة أسرائيل مع أن المجد تأذنهم أولى وأرفع حالة من بعدهم يجب أن تكونوا بالمقاربين صح يعني أنتم الآن تعيشون على مجد من سبقكم يا بني إسرائيل طيب شوفوا أمجاد من سبقهم هذه أمجاد من سبقهم مع أننا ظن أنهم أفضل من من يأتي بعدهم ليه لأن هؤلاء كان فيهم الأنبياء فيهم الأنبياء فقتلوه. طيب أنتم الذين تاخرتم عن هؤلاء وليس فيكم مثلا نبي تتبعونه يبقى معناه ان الحالة يكون أسود الحالة يكون أسود فألا ما تستفرون وإلى الآن اليهود يظنون انهم شعب الله المختار وأن أحداً لا يستحق الحياة على وجه الأرض إلا اليهود ولهذا يضعون في مذكراتهم أنك إذا وجدت رجل في حفراتك يمد يدك يا يهلك يا تأخذ بيده، فسد عليه الحفرة سد عليه الحفرة أوه تأخذ يدك لأن أحد لا يستحق الحياة إلا هم هم شعب الله المختار من الذي قال لكم هذا؟ ويصدقون انفسهم لأن الكاذب إذا كذب وتعدد كذبه واستمرى ذلك فضل يوشك الكاذب أن يصدق نفسه صدق أنفسه وأنه شعب الله المختار وأنه خير آه أهل الأرض على الإطلاق سبحان الله لكن الله يقصر بين عباده يوما القيامه فاذا العبرة ليست بالادعاء بل العبرة بالبينات كل من يدعي يدعي اللي يدعي إن الحق اللي يدعي أنه هو أفضل ناس يدعي أنه هو اعلم الناس يدعي أنه هو منهجه أحسن المناهج حر وحد يقول عن نفس الوحش لا يمكن كله يقول الصوفيه خير الأرض والمرجئه خير الأرض والخوارج خير الأرض وينبجم يقولي أفكارتين يتمون إلا في فكرة لهم فقط لكن الدعم أنت حري إنما الفيصل من كان له بينه على صحه هذا من كان له بيّنة على صحة هذا ليست غائبة إنما البينه موجودة والحمد لله في كتاب الله وفي سنة رسول الله يعني أنتم يا وارد جماعة المسلمين وما عداكم كفار كفار سبحان الله كم من الشباب كده يظن يجي يطلع عليكم لأنه كلكم كفار ولا يدخل المسجد هذا ما يدخل ليه لأن هذا محل النجاة هذه مساجد المشركين حتى لو طلاب علم يجب يطلبوا العلم سبحان الله وأما هم جماعة المسلمين يعيشون في القهوف والبدرومات في بار الأقمذن الأرض إنما من عداه الكفار فكل يدعي الادعاوسة الادعاوسة لكن الحمد لله آهل الحق يظهر على منهجهم البينات الواضحات والادله الناصعه التي لا تحتاج ولا الحمد إلى ادعاء ما؟ ومنها أن نصف الله على المذنبين بيهم، أن خرجوا صلوا كثيرا في الأخيرين، أن خرجوا على أن خرجوا الصلاة، أن خوزي لأننا ومنها أن الخطاب لهم لافعال الغير مما يدل على ان الامم المجتمعه على كير تتكاثر وتتساعد على مصادفها حتى كان متطلبهم ومتاخرهم في وقت واحد وكان الحارث من بعض حارثا من الجميع لان ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحه الجميع وما يعمله من الشر يعود بظهر الجميع ومنها ان نتعامل مع قسمه اليات في تعصيه شريعته العوص الى ذلك الحكم الذي لا يعلم اذا الله نعم